أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا evil at all. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى Altyazı اِمْرَأَةٌ اِمْرَأَنَا رَبِّ إِن نَّزُلْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي حَرَّ وَرَن سَتَقْبَلُ لَنْ longs Amen. long wa سنا وكفنا رب هب إنك Ve Sıddı ve Wow. Mm -hmm. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ وَمَنْ كَانَ مِنَّ النَّاسِ فَيَطْغَىٰ Ya Rabbi, sen bizi سيحى سبن مر يما وجي هم في الدنيا والآخرة ومن المقربين La safil mahdi ve kelle ve yülemi hıl Kitabı ve Hikmet ve وأبرئ الأمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فيه I'm <laughs> وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطير قُمْ <تصفيق>